والذين آمنوا واتبعتهم دجيتهم بإيمان ألحقنا بهم دجيتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمدبناه بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأَسَلَ لَغُوا فيها ولا تَأْثِيمٌ ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ الَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُئِنُّ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهِمْ يَتَسَالُونَ قالوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون أم يقولون تقولهم بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون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 وَإِنَّ رُؤُيَ سَفَنٌ مِنَ السَّمَايِ ساقطَينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَلَرُهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مُّعَذَّبُونَ مِن دُونِ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَصْبَحُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ